أتى أمر الله فلا تستاجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفه فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم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 أخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والآناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذر لكم في الأرض مختلفا ألوان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 وترى الفلك مواخر فيه ولتبتهوا من فضله ولعلكم تشكرون